انفلامرا <تصفيق> كتاب نحكمت ايات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 تَوََّ فَإِّ أَخَاف عَلَيكم ذاابَ يَْمِن كَبير بِ اللهَِّ مَرجعكُمْ وَهُو على كلُ شيءَئ قَدير بَل إِهُم يَسْنور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 الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل من ف كتابُّ بِ وَهُوَ الذي خَلَقَ السَّمواناتِ وَْأَرضَ فيِي سَِّةِ أيأَامِ وَكَانَ عرْشهُ على الم وَوكَانَ عرْشهُ على الم إَِبلَلُ وَكُمْأَكُم أَحْسَن عمللَ وَل إِن قُتَ إِكُمَّ بَعثُونَ بِم بَعد المَووت لاَقول ال الذيينَ كَفَروا إِه ذ إِلَّا سِحرُ مُبِين وَل إِخَرنَا عَنهُم العذاَابَ إلَ أَُّةٍ معَدودَةِ لا يَقولولَّ مَا يَحبِسُأَلَا يَوْمَ يَأتيهِم لَسَ مَصْروفًا عَنْهُم وَحاقَ بِهِم وَحاقَ بِهِم مَا كانَوا بِهِ يَسْتَهْزئُون وَل إِنْ أَذَقَلَ الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعَّهَا مِنْه إَّهُلََأُوسُ كَفُور وَل إِنْ أَذَقنَاهُ نَعمَّ أَبَعدْدَ ضَرَّّ أَمَسَّتُ لََقُولًا نَّذَابَ السَّيْحِ آاتُعَِّي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 فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْضًا مِّمَّا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا, أن يقولوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ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 َ عَى بَينَةِ مِن رَبِّهِ وَيَتْلُ شَاهِدُ مِنْ وَمِن قَبلَلِهِ كِتابَابُمُ سَائِمَا مَوْ وَرَحْمَ وَدَائِكَ يُؤْمِونَ بِهِ وَمَ يَكفُرْ بِهِ مِنَ الأأَحْزَابِفًَا النَّ رُ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 اشهاد وا يقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم انا لعنه الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون عوجا ويبغون عوجا اتهمهم كافرون الا الائك لم يكونوا معجزين في الارض وما كان لهم من دون الله من اولياء يضاعف لهم العذاب ما كان يستطيعون السمع وَمَا كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنه اولئك اصحاب الجنتهم فيها خالدون مَثَلُ الْ الفَيقينكَ الأعْمَا وَْأصَّ وَْبَصير والسَّمع هلْ يَْتَوانِ مَثًَا أفَل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 توهم افلا تذكرون ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك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 اردت ان انصح لكم اذا كان الله كان يريد ان كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم واليه ترجعون ام يقولون افتره قل ان افتريته فعلي اجرامي وانا بريء من فَتُجْرِمُونَ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ إن أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَن تَنْتَصِرَ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ وَيَصْنَعُ الْ الفُلْكَ وَكُلَّ مَا مَررَّ عَلَيْهِ مَلَأُم مِنْ طَوْمِهِ سَخِرُ مِنْه قالَا إِن تَسْخَرُوا مِنا فَإِنَّا نَصْخَرُ مِنْ كُمكَمَا تَسْخَرُون فَسَوْفَ تَعَمُونَ مَيأتِهِ عَذَابُ يُخزهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذاَابُ مُقِيم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 ويركبوا فيها باسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح لبنه وكان في معزل يا بني اركم معنا ولا تكن معنا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 وقيل يا ارض بلعي ماءك ويا سماء اقضي ويا سماء اقضي وغيض الماء وقضى الامر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين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 يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قومك وما نحن لك بمؤمنين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 جئناه هدى والذين آمنوا معه والذين آمنوا معه برحمه منا ونجيناهم من عذاب غليظ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 وإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ الأرض الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتُنهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّ في شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة رَبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنْصُرُنِي مِنْ اللَّهِ إِن عَصَيْتُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ الله ولا بِسُوءٍ وَلا تَمَسُّوها بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُم عَذَابٌ قَرِيبٌ فَعَقَرُوها فَقَالَتْ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ فَلَمَّا جَاءَ امْرُؤُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ ربك هو القوي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 وَلَ قَد جَ أَنْتسُُ نائبَ الرهمَ بِالبُشرَ قَا سَلَ قالَا سَسلام فمَا لَِثَأَن جَ بعجَد حَنذ إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن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 إبراهيم الروع وجاءته البشرى وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إن قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وطاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيبا وَجَاءَ قَوْمَهُ يَهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَدُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ أَطْهَرُنَ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي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 هُوَ يَا لُوطُ إِنَّ رُسُلَ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إن نَمَوْعِدُهُ مِنَ الصُّبْحِ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبًا فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَاهَا عَارِيَةً هَامًا سَافِلَةً وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مسومة عن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 فَمْ شِقَاقِي أَي يُصِيبُكُم مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمَ لُوطٍ مِنْ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِن لَن نراك فينا ضعيفا ولولا رحمتك لرجمناك وما انت علينا بعزيز قال يا قوم ارهط اعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ذهريا ان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 شعيبا والذين امنوا معه والذين امنوا معه برحمه منا واخذت الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جافمين كان لم يغنوا فيها الا ان ديانك ما بعاد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 الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ فَأَمْبَرُوا الذين شقوا ففي النار لهم فيها سفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والارض خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأم الذين سعدوا ففي الجنة ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلا تك في مما يعلم يَعْبُدُ هَؤُلاءَ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّ لَنُمَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ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 وأنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عابلون وانتظروا إنا منتظرون